وتحملوا أفقا لكم إلى بلد لم تكونوا بالد إلا بشق الرحمن الرحيم والخيلاء Walah muša. فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَسَقَالَ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لا آيات لقوم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ